وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار وبعد إخوة الإيمان والإسلام فمن منا يريد أن يحصل أجر الصائم نهاره القائم ليله بآيات الله في مثل هذا الزمان الذي نزعت فيه بركة الأوقات وشغلت فيه النفوس بشتى المهمات فلا يكاد المرء يفرغ لقراءة ولا بضعة آيات فكيف بقيام الليل كله أو بصيام النهار أجمع فتحصيل مثل, تحصيل مثل هذا في مثل هذا الزمان من العسر بمكان وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان فكيف لك في مثل هذا الظرف وفي مثل هذه الشواغل أن تحصل هذا الأجر بأقل مؤنة وبأيسر طريق تحصل أجر الصائم نهاره لا يفطر القائم ليلة لا يرقل وهذا الفضل هو فضل المشاهد يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعدل الجهاد قال لا يعدله شيء إلا الصائم نهاره القائم ليلة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله عشان يأخذ نفس أجر المجاهد يظل من أول ما يطلع المجاهد في سبيل الله لغاية ما يرجع صاحبنا طول النهار صائم وطول الليل قائم بهذا يحصل أجر الجهاد في سبيل الله ذلك الذي كان صلى الله عليه وسلم تمنى ويقول يعني والذي نفس بيده لو دت أني أموت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا, ثم أقتل. ثم أحيا. يتمنى أن يقتل مئات المرات في سبيل الله لأجل الشهيد والمجاهد عند الله فالذي يعدل كل هذا صيام النهار وقيام الليل أتدري كيف تحصل هذا في هذا الزمان قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن المسدد أو المسدد المسدد الذي سدده الله فتح عليه وذطقه والمسدد الذي يقارب يعني متوسط الحال لا هو والد من الله الصالحين ولا هو فاسق إنما هو رجل وسط كعامة الناس فيقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن المسدد لا ليدرك درجة القائم ليله بايات الله الصائم نهاره بحسن الخلق حسن الخلق نعم إن حسن الخلق هذا الأمر المغفول عنه الذي طغت عليه المادية الحمقاء في هذا الزمان فصار الناس جميعا أشبه ما يكون بآلات إلكترونية كل واحد يتعامل مع الناس في منطق معين لن يغيره هذا المنطق يقوم في غالب الأمر على المصلحة المادية حكسب منك هبا كويس معاك ما ليش عندك مصلحة معرفكش لا سلام ولا كلام ولا انبساط ولا حسن خلق أنا عايز منه إيه ما أبغي منه شيئا لكن لو أنا عايز منه شيء حأتدلل لي وأتدلل وأحترم جدا وأعمل بالمنطق السائد إن كان لك عند كما يقول العوام وهذا منطق أعوج وطريق غير مستقيم ولا يؤدي إلى شيء إن حسن الخلق هو الحل الأمثل لواقع هذا المجتمع هذا المجتمع المخلخل الذي تشتت جوانبه وتفرق أبناؤه كل صار يجري في طريق واحد وكل واحد يخطئ الجميع ولا يعذر احدا كل واحد الآن سواء كان محقا أم مبطلا يرى الدنيا كلها على باطل وهو وحده المحق هو اللي على الصواب هو اللي نافع وهو اللي ناجح وهو اللي هيوصل بزعمه وأداه ذلك إلى سوء الخلق مع كل الناس واحد ملتزم شايف نفسه أحسن واحد في العالم والناس كلها فسقه فجرة مفسدون في الأرض فيعاملهم أسوأ معاملة لا يكلم احدا لا يلقى السلام على أحد لا يخاطب أحد لا يمشي مع أحد لا يهتم بأحد يظن أن هذا مقربه من الله وهذا يبعده من الله واحد الثاني برضو ذو مال أو ذو جاف أو ذو منصب نفس الفكرة هو في برج عاجي بعيد عن الناس الناس ذو كلها بالنسبة له يعني ثوام لا يهمونه في شيء فهو لا يعاملهم أي معاملة إلا بالسوء بمنطق السيد وهم العبيد فتخلخل المجتمع وصار كل ينقم على غيره وفسد الناس والله وحده المستعان حل ذلك كله حسن الخلق لذلك ترى الله تعالى لما بعث الرسل بعثهم ليعلموا الناس التوحيد أن لا إله إلا الله وبعد ذلك مباشرة وقبل التعليم الكتاب والحكمة يزكون الناس هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يكل عليهم آياته يعلمهم الدين اولا التوحيد يوحد الله هذه عبادة الرسل جميعا لا إله إلا الله محمد رسول الله يعلمهم التوحيد أولا ويزكيهم يزكي نفوسهم يربيهم على الخلق يزرع فيهم الأخلاق الحسنة وبعد ذلك يعلمهم الكتاب والحكمة كده يقول لك مثلا الأدب صدروا على العلم صح فعلا علم من غير أدب لا ينفع صاحبه لا عند الناس ولا عند الله يتكبر يغتر يرى نفسه شيئا عظيما عالم عارف كل حاجة والناس كلها تفهمش كلهم جهلة فلا يعني يعطي لأحد منهم بالا فيضيعه علمه ولا ينتفع بشيء منه لكن الأدب الذي يحيط العلم بسياج من الرفق والتواضع وحسن الجانب وبسط وبسط الوجه ولين الجانب وحسن الخلق هذا الذي ينفع صاحبه أكثر من علمه لذا كان يقول السلف نحن إلى قليل من الأدب احوج منا إلى كثير من العلم العالم إذا لم يكن ذا خلق لا ينفعه علمه لكن ذا الخلق ان لم يكن عالما نفعه علمه نفعه ادبه ونفعه خلقه، وهذا أمر في غاية الأهمية لمعرفش حص العلم لاسباب علم هذا هبه من الله فتح يختص به من يشاء من عباده فإذا عدست أن تحصله أو قدر عليك فيه ما عندكش فلم يضع منك الأدب ما تضيع الادب الأدب دمئلة ممكن تضبطه وعندئذ تحصل ما حصله العالم بل لعلك تكون أحيانا خيرا منه إذا لم يكن مؤدبا ولهذا قال أهل العلم إن حسن الخلق ربع الإسلام ربع الدين قال الله تعالى يكل عليهم آياته ادي ربع ويزكيهم الربع الثاني ويعلمهم الكتاب الربع الثالث والحكمة اللي هي السنه الربع الرابع فمن حصل حسن الخلق فقد حصل ربع الدين طبعا هذا الأدب وهذا الخلق الذي بنى الله تعالى عليه هذا الدين وجعله عمادا من عمده وكل مهمة إصلاحه للرسل فجعل الرسل مبشرين ومنذرين وأرسلهم ليزكوا قلوب الناس ولم يقسم الله تعالى قسما كقسمه على حسن الخلق في كتابه فإنه أقسم بأحد عشر قسما وهذا لم يقع قط في القرآن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 لما ربنا يقسم مرة واحده بس هذا أمر في غاية الأهمية ذلك الأعرابي الذي كان يسير في بعض طرقه فلقيا الشعبي فقال له أمن المسلمين قال بلا قال تحفظ شيئا مما أنزل الله على محمد أعرابي جلب جاي من بقى ان ما سمعش عن الدين يا بس بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله ما بلغهمش حاجه وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الادب المفرد باسناد حسن خير امتي في المدن وشرها في الكفور هذا حديث حسن ثبت يعني مش ظلم عن العلم ما يسمعوش حاجه لا يبلغهم شيء ما عندهمش علماء ولا فقهاء ولا عباد في اغوار الدنيا يعني فهذا الاعرابي الجلف لقي الشعبي فسال الشعبي عن شيء من القرآن تحفظ شيئا مما أنزل على محمد قال بلى قال اقرا فقرأ عليه أول الذاريات حتى بلغ وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال له الرجل ذلك الاعرابي البسيط اللي ما يعرفش حاد عن دينه بس باسلم وأمن بالله وفهم من هذا الإيمان له مقضيات وليه أشياء لازم يقوم بها فقال هذا قول المليك ذا كلام ربنا يعني قال له نعم قال الله وفي السماء رزقكم وما توعدون لا يحوذ يعني ما حدش يتعب نفسه كما لن يفوتك كما لن تخطئ أجلك لن يخطئك رزقك ولو روحت فيه فقال له الأعرابي وهذا قول المليك أنا بأكد عليك دي على مسؤوليتك قال نعم قول الله المليك يعني الرب مالك الدنيا قال وكان الاعرابي على قعود كالركب على جمل يعني فنزل على الجمل وذبح الجمل وفرقه في الغار والرائح وزعل الناس وأخذ رحله على كتفه ورجع روح وقال خلاص أتعب نفسي ليه ضمن لي الله رزقي أجع إلى بلده قال لقد أحلتني على كريم يعني وروح وبعد سنة واثنين الشعب بيحج في مكة فإذ يلقى رجلا نحيفا قد كاد قد كاد الضعف يقتله على حد قول المتنبي كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبة إياك لم ترني أنا من كثره الضعف والنحول لولا أنك تسمع صوتي ما رأيتني فبلغ الحال بهذا الأعرابي الى هذا المبلغ حدش شايفه من رفعه ومن نحافته فلقي الشعبية عند البيت فقال له الست بصاحبي مش أنت كنت سألتك من سنتين كده في بعض الصلق وقلت لي الايات الكريمة قال بنا قال أتحفظ غيرها لقد رأيت الله كريما والله ما خذلني لني أنا سبتك شعبي يقول له كيف رأيت ربك فأعملت له كل حالة وسبت البتاع ذبحت الجمل واتكلت عليه بقلبك وخد بالك هذا مش لأي حد هذا الاتكال الشديد مش لكل واحد مش كل واحد يقول له خلاص انام في البيت وربنا بقى هيرزقني هيرزق العيال لا ده هذا من بلغ به الحال في الثقة والتوكل والأخذ بالأسباب مثل ما بلغ بالأعراب ومش كل الناس قلبها في مثل هذه السقة وعندها هذا التوكل الشديد على الله بحيث هو واسق أن الله لن يخذله وعندنا الاخذ الأخذ بالأسباب ما يمكنه من ذلك فلا يقتدي بهذا الأعرابي أحد بالك، إذا هذه يعني لغرض معين جئنا بها لشاهد اذكره فقال له الشعبي كيف رأيت ربك قال ورئته كما قال كريم ما, ما تخلى عني قط فهل عندك من هذا الكتاب شيء آخر قال بنا قال اقرأ قال في السماء رزقكم وما توعدون جدد ثاني فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال فبهت الأعراب وشق عليه وقال من ذا الذي يحوج الجبار حتى يقسم بيحلف ليه محن مصدقين؟ لماذا يحلف ويحلف لمن صدقناه من غير أن يحلف ثم أخذ يكررها حتى مات ما تحمل وقع الصدمة ربنا بحلف له تخيل انت ربنا بحلف لك ليه وانت تستسوى عنده ايه تطلع ايه أصلا عند ربنا ده انت عبد ومع هذا يحلف لك ده دل فإنما يدل على علمه أنك لا تصدق انت مستني حد يحلف لك انك ما يستدقش من أول مرة فتحوج ربك إلى أن يحلف فربنا لما حلف مرة واحده بس عند هذا الأعراب موت مات فيهم من وقع الصدمة إزاي ربنا يحلف به فكيف بك وقد حلف الله لك أحد عشر يمينا على حسن الخلق التي بكل هذه الأيمان التي لا يحلف بها سواء فيش حد ينفع يحلف بهذه الأيمان إلا الله لا يحلف أحد بمخلوق من الناس قال صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت اسكت. أما الله لأنه الخالق فيش حد يسأله هو يحلف بما شاء حلف بكل هذه المخلوقات 11 قسم عشان يقول لك في الآخر خذ ذلك أن هذه النفس سيفلح من زكاها وسيخيب من دساها الذي يزكيها بحسن الخلق ويربي نفسه ويصلح قلبه هذا مفلح وهذا كفيل والذي يدس نفسه يتركها على عمايتها وعلى ما فيها من سوء الأخلاق ورذائل الصفات فانه لا يفلح ابدا خائب وإن فعل ما فعل ولهذا لما أراد النبي لما أراد الله تعالى أن يزكي رسوله ويعطيه أعظم شهادة قال وإنك لعلى خلق عظيم مقل و سيد المرسلين وهو كذلك صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين مقال وإنك أفضل الخلق اجمعين معروف إنما زكاه بأعظم تزكية عند الله وقال وإنك لعلى خلق عظيم قال ابن عباس على دين ان ارتضيته دين ان ارتضيه من وأرتضيه من كل من جاء به بعدك هذا الخلق دين خلق دوت دين مش شيء كده فاضل يعني وشيء نستغل بلا من خلص الواجبات ده هو أوجب الواجبات وقال غيره كما سعل هشام بن حكيم عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى كما في الصحيحين وإنك سألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعن قول الله وإنك لعلى خلق عظيم فقالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن عرفت كيف يحسن خلقك لما تحب خلقك عظيم تعمل ايه أهل بابه القرآن فتمثل القرآن كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض اللي عايز يشوف القران القرآن مطبق واقع ملموس يمسكه كده بيديه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صراته صلى الله عليه وسلم ينظر في هديه يعرف في القرآن لي لي نسخة أخرى عملية موجودة عندنا ليس كما يدعو أعداء الله إلى نبذ السنة وإبعادها عن الناس لولا لا السنة لضاع الدين القرآن لا يفهم من غير السنة أصلا ولا يمكن تنفيذه من غير السنة سواء السنة القولية والسنة العملية والسنة التقريرية والسنة الوصفية سنن اربعه اقسام قول من رسول الله او فعل من او اقرار يسكت او يضحك دي سنه منه على طول اقراره ده إقراره الامر إقرار له وحب له ها او وصفه شكله كان عامل ازاي كان بيمشي ازاي كان بيتحرك ازاي لما كان يلعب عيل يلعبوا ازاي لما كان يلعب, يلعب مع ذريته يلعب معهم ازاي كيف كان يداعبهم دي كلها سنه جاتنا بالوصف ما شفناهاش واخد بالك ولا هو اتكلم بيها جاتنا وصفا حد حكاه كان يسابقه وعائشة فتسبقه ويسبقه ده صفة الله صلى الله عليه وسلم كل هذه سنة فإلا عايز يتعلم الخلق يبص هنا يتعلم من هنا قال انس رضي الله تعالى عنه ما مسست ديباجا ولا خزا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم لم أمست في عمر حرير ولا ديباج دي ديباج يعني ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كده ناعم يعني خد ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. تعلم بقى حسن الخلق يا من تدخل البيت فتجعله نارا لا يعجبك شيء لا عجبك الجماعة ولا العيال ولا أي شيء عجبك وتخترع لكل شيء عيب ده نعم كويس بس في مشكلة هنا فتضيع بها كل الخير خد فيقول انس صحبته عشر سنين هو الخدام بتاعه مش مراته مثلا ولا ابنه ولا صاحبه ولا أبوه ولا أخوه ده خدامه خدامه أنس رضي الله عن أنس يقول صحبته عشر سنين فما قال لي اف قط ما نفقش مرة فوش وقد قال ولا تضجر مني قط مع أنه إذا غلام صغير ممكن يغلط كثير بيغلط كثير يعني وكم مرة يبعته يتلكع في الطريق ويتاخر وما يجبش اللي كان طلبه منه المسائل تحصل كثير ومع ذلك حسن الخلق تعلم بقى ما قال لي أفن خط ولا قال لي شيء لم أصنع هل صنعته ولا لشيء صنعته لما صنعته لو عملت شيء ما كانت عايزة مش يقول لي عملت ليه تمشي من دماغك ما ليك ما لك ولا ايه ولكن شاحصل من اي مشكله ايه اللي حصل يعني ولو طنيشت شيء وكبرت دماغه ده تعبان زهقان ملان هو فين يا عم البتاع تنايم ولا ايه اشتاخد بالك ما يحدث هذا قط منه صلى الله عليه وسلم هذا الادب هذا حسن الخلق الذي افتقدناه النهارده الواحد عشان يشبه راجل لازم يقف عند كل صغير وكبير وهذا ليس من المروءه في شيء وليس من حسن الخلق حسن الخلق رجل غر كريم غر كريم يعني يضحك عليه بمزاج يشربها هو راضي يعني ها؟ يعني المغيرة من شعبة أراد أن ينكح مرة من المرأة وكان المغيره أسودا طوالا أعور شكل خض وتقدم معه غلام صغير حسن السمت جميل الطلعه صغير السن غني وهم الاثنين راح يخطبوا هذه المرة ضاع المغيره كان ثواب عنده واحد أو اثنين أو ثلاثة أو اربعة كان ينكح كثيرا يعني وهذا الغلام لسه بقى شاب بكر يعني فتقدم لهذه الفتاه والمغيرة كما يقول الشعبي أحد ذهات المسلمين داهية يعني ما نشحل. لو أن مدينة لا يدخل لها إلا لها ثمانية أبواب لا يدخل من كل باب إلا بمكر لدخل من جميع أبوابها المغيرة ما فيش حد يؤف وشه خالص زكي عبقري فلما تقدم إليها جلس على حيث تسمع حط بينها وبينهم كده استارة كان في حياء برضو أدب وأعلوا يتكلموا كده ويسمعوها يعني فالمغير حد بكعب صاحبنا عشان هو يربح هذه الجولة ويكسب هذه المرأة فقال ما تصنعوا في البدرة لما ديه مشوار الرز ترميه في البيت ايه اللي بيحصل قال يعني أزنه في الصباح والمساء أنا رجل حريص أخاف على فلوسي أحط شواء الرز الصبح وبالليل أوزن الجماعة اوزن العيال شوف كانوا كام جرام بالضبط خد بالك لو زنهم وزنهم تاني وشوفوا اللي ناقص كم جرام وهل في أثر حباية طارت كده ولا كذا وحد خد حاجة رجل يعني حريص بوزنهم بالحباية قال المغفلة لا لكني لست كذلك أنا آتي بالبدرة فألخيها في الدار وتقول لي الجماعة يعني أو الزوجة أيتي الغيرها فأتي تخلص أقول حد غيرها خلاص أوش راحت فين يعني هتروح فين فسمعته المرغة فقالت هذا إن ذهبت إليه ضيعني ده إن شاء الله حيزني الصبح وآخر النهار عشان خاطر الرز اللي بكله أما هذا الشيخ وإن كان أعور لكنه للطيب وإن حسن الخلق غير كريم فنكحت المغيرة وضيعت هذا الشاب قد حسن الخلق يأتي بخير الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم اثقل شيء في الميزان حسن الخلق ارايت كيف أنت مفرط في خير كثير خير لا يكلفك شيئا حسن الخلق بصف الوجه إلقى الناس بوجه طل صبوح لك وبذل الندى إذا سئلت فأعطل إذا هذا لم يعني يتعبك ومش يضيعك وضره لما حد يقول لك حد حد أفلان قل له تفضل أعن بشيء تفضل بلم تقدر تعمل وكف الاذى لا لا تضر أحدا لا تضر أحدا قط ذلك هذا الذي يجب على المسلمين أن يحصلونه الآن قال صلى الله عليه وسلم هذا خير في الدنيا ذكرناه خير في الآخرة انا اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا الموطئون اكنافا الناس السهلين اللي هو الواحد يعرف يتكلم معاه وياخد يدي عارف الكلام ويلاطفه ويلاينه ويجري بسرعة يأتي سريعا ما يتعصبش ولا يتمسك برايه الباطل ولا يرى نفسه شيئا عظيما يعتد بنفسه يعني انا فلان وابن فلان لا اركن دي على خالص بعيد هذا بعيد من الله بعيد من الرسول، بعيد من الناس محدش يحبه اصلا ولا ربنا يحبه أنا يحبه لكن أحسنكم اخلاقا أبو خلق حسن دوه الموطؤون أكنافا الواحد ممكن يتكلم معاه الذين يألفون ويؤلفون تشوفوا تحبه تكلموا تحبه أكتر تتعاني تحبه تحبوا أكترين خد بالك ها ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف هذا منزوع منه الخير بعيد من الله بعيد من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سؤال مهم حسن الخلق هل هو هبة من الله ولا ممكن لو أنا مقصر وخلقي سيء حظ كذا أغير ولا خلاص أنا كده الطبعة بطابع سوء الخلق حتى أموت ضاع من الخير بمعنى آخر اكتسابي أم جبلي جبلة, جبلة جبل الله الناس عليها أم اكتساب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد أهل الثناء والمجد أصدق ما قال العبد وكلنا له عبد ولا ينفع ذا الجد منه الجد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فحسن الخلق اكتسابي أم جبلي جبلة جبل الله الناس عليها فلا يستطيعون تغييرها أم لا هو نوعان كما في الحديث الصحيح حديث اشج عبد القيس قال صلى الله عليه وسلم لاشج بني عبد القيس رجل يعني كان أشجا كان واخد خط كده في دماغه فيعني في مشجود علمته لسه في وشه فقال صلى الله عليه يا اشد إن فيك خصلتين أو خلتين يحبهم الله ورسوله فقال يا رسول الله أجبلة جبلني الله عليها يوم جبلني أم أنا صنعتهما هل هذان الخلقان لما خلقني الله ركبهم في فانا اصلا مولود بهم ولا انا عملتهم بنفسي والأنا الذي بها جاهدت نفسي وريضتها حتى صرت هكذا فقال صلى الله عليه وسلم بل جب لك الله يوم جب عليهما إن فيك الحلم والأناه الحلم طول البال لو إن واحد اخذ يسبه طول النهار لما رد عليك ليس عن ضعف ولا خور ولا عجز ولا ذل ولا حلما قلب واسع لا يعني يتعصب سريعا لا يغضب بسرعه من العسير أن تغضبه هكذا كان صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب قط إلا إذا انتهكت محارم الله يعني الرجل كما تذكرون لما اخذ في مجمع وقال يا محمد إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطلب لكلمة كبيره لا تقبلها أحد مهما كان قل له ازاي تقول كده احنا واحنا واحنا هم سادوا الناس ساعتين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حليم لا يغضب ويقول لما رأى عمر قد روعه كنت أنا وصاحبي أحوج إلى غير هذا من كنت أحوج إلى أن تأمرني بحسن القضاء وبحسن الأداء وتأمره بحسن القضاء يعني حسن الطلب قل له كويس قل له سد كويس لكن لا تروع أعطه ماله وزد نظير ما روعته ديله حقه وزياده هذه الزيادة تقابل ترويعك وإرهابك له رايت حلما بعد هذا والرجل الذي اسلم ذلك اليهودي الذي كان راى كل شيء فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذه القصه او في غيرها يعني فقال له مثل هذا واخذ يعنفه ويشد عليه ويشد بمجامع ثياب رسول الله والرسول ساكت لا يقول شيئا ليس هذا عن ضعف بل هو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم واقوى الناس ما يعني كما يقول الصحابه كنا إذا حمي الوطيس واشتد الحرب أو القتل التقينا برسول الله نستخبر وراء الحرب هو اللي قاتل لما الحرب بات تشتد على أشدها والطعن بات يشتغل الكل استخبر وراء وهو الذي يواجه العدو وحده صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وسمعوا مرة صوتا في المدينة قال أبو طلحه فخرجت على فرس لي عري ركبت فرسي من غير البتاع بتاعه اللي هو عادية يعني وأخذت أجري فما هو إلا أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء راجعا كان قد تذقني مع أني خرجت على فرسي من غير أن أعد سمعت بس طر فإذا به قد ذهب ورجع وقال لا تراع مفيش فيس شيء بسيط ورجع صلى الله عليه وسلم وهذه شجاعه وإقدام وجرأة وركان ابن عبد المطلب خبره شهير كان ركان هذا أفرع العرب شديد جدا قوي عملاق يعني وكان لا يغلبه أحد قط. قال فبين هو في ناد من قريش إذ مناد وقال تصارعني يا ركان قال بلى فمشى معه فتصارع فصرع القاه على جنبه من أول ضرب قال فقال له ركان صارعني أخرى مش ينفع أي دول ما حصلتش خالص في الدنيا إن حد يوقعه على الأرض رجل ثابت حجر قال فصارعه فوضعه على الأرض من أول ضربتان فزهد ركانه وقال صارعني أخرى ما ممكن أنا نايم ولا إيه فصارعه فألقاه الثالثة فقال من أنت فكشف عن وجهه فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ففر ركانه وقال إنك شيطان مش ممكن ما تحصلش دي خالص حد يغلبه ها؟ فغلبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجاعة المفرطة أبالك وهذا البأس الشديد والقوة الشهقة ومع ذلك يتعدى عليه هذا القزم ومع ذلك يسكت صلى الله عليه وسلم لا يتكلم ويأخذ مجامع ثيابة ويجره يمنة ويسرق وهو لا يتكلم فيقول له الرجل لقد قرات صفتك في التوراة فكل شيء قرأته كان فيك إلا خصلتين الحلم والأناء فأردت أن أستيقنهما بنفسي ففعلت كل هذا وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أنا كده أتأكدت أن أنت غيرك أنت رسول الله الحلم والاناء الصبر ذلك كان معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه يقول لو أن بيني وبين الناس شعره من قطعة من حلمه وصبره وحسن خلقه اذا شدوها ارخيتها لما لهم بقى خلاص ركبوا دماغهم مش مشكله انا أميل انا اليم إذا عز اخوك فهن انا سب لهم الحبل شويه لو هم بقى سابوا بقى خلاص اشدوا شويه انا من عند وهكذا وهكذا تنقطع الشعره فيه دائما ولاء بين الناس فيش أي انقطاع يعني جاءه مره الرجل تراهنا كما عرفتم هذا سابقا على ان يمس فخذه واليته واحد مغفل قال انا رهان مع جماعه زيه بالضبط وقال لو انا أقول لو انت لمست مؤخره معاويه لك 10000 دينار ثروه يعني ثروه النهارده فقال سهل هو عارف ان معايا طيب حليم يعني ما يغضبش بسرعه فذهب معاويه امير المؤمنين صلى كان امير المؤمنين يصلي فوضع يده على إليته وقال ما أشبهها بعجيزتهن هن دي زي أمك بالضبط يعني هن هذا سب شنيع لأمير المؤمنين وكيف تجر فوضع يده على إليته ده كلام عجيب يعني قال فلما سلم معاوية صافحة وبش في وجهه وقال ما أراك إلا مراهنا لا ما محدش يعملها إلا واحد مغفل زيك يكون عامل رهان يعني فيش حد عاقل يعملها يخش على موقرة أمير المؤمنين ويقول له زي بتاعت والدتك فلا منك أنت أكيد مراهن قال نعم يا أمير المؤمنين قال خذ مني, مئة خذ مني عشرة آلاف وهنيئا لك رهانك وأدلك على من إذا فعلتها معه أعطاك أكثر مني قال له مين ده قال اذهب إلى زياد أخي وزياد كان عاملا لمعاوية وكان يعني هنا لو حد فعله كده يقتله على طول فمعاوية حبي بعقب بس بأدب مع حلمه عليه هو حلم عليه مزعيش من أول لحظة يعني صبر وداله الفلوس وقال له أنا باها لا خالص من الدنيا يعني اذهب إلى زياد فإنك إن فعلتها معه أكرمك وأعطاك فوق ما أعطيك فذهب صاحبنا إلى زياد فجعله يصلي ووضع يده كما وضعها عند معي وقال ما اشبهها بعديدة أمك فلما سلم زياد قال يا سياف علي بالنطعة والسيف اغطر رقباتك فضع رقبات وانتهى الأمر هيريحوا خالص من الدنيا يعني قال عليا المستياب بداه به هذا الحلم الذي تعلمه معاويه ما تعلمه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم الاحمد بن قيس هذا الذي كان يشتم فيقول لئن كان, لئن كان لئن كنت اساق إلى الجنة فهذا لا يضرني قل لي انت عايز عشان اخش الجنه قول يا سيدي هي بتلزق ولئن كنت اساق إلى النار فانا شر مما تقول ما حد يقول له مثلا انت ابن فلان وانت فيك وصفتك ونعتك قل له كنت هروح الجنة ما يأسرش فيها ده كله قل اللي انت عايز لو هروح النار يبنى اسوأ من كده بكتير وقال له مره رجل يا منافق فقال ما عرفني الا انت انت الوحيد لفهم فهمتني كويس انا منافق شوف يضع من قدر نفسه ويحلم على شتم الذين العابدين ابن علي رضي الله تعالى ابن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه قام لهم في الطريق رجل وأخذ يشتمه ويقول فيه كلاما ليس فيه يا فاجر يا فاسق يا ابن كذا وكذا وكذا وهو سليل بيت النبوة وابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم له الحسن هو هو علي بن الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن الجميع الحقنا به فقال له الحسن والله ما قلت فيه ما هو فيه لقد قصرت انت قلت نص اللي فيه بالضبط انا لست فيه كذا وكذا وكذا وكذا ثم أمر فأجزل له المثوبه وكان على بعير ومعه زاد ورحلة قال خذ كل هذا لك فذهل الرجل وقال لا يفعل هذا إلا ابن النبي صلى الله عليه وسلم أنت كده فعلا ابن رسول الله صح كده فهذا الخلق الحسن الذي حفظ الأمة وقتا طويلا ساعة إذن حفظ الكبار والصغار هو الذي اتفرطنا فيه اليوم وهو يأتي بالاكتساب وبالجملة هناك ناس يضطرهم الله يوم يفطرهم على هذا وأناس يقصروا يقصروا معهم يب هو من البداية رزيل شوي خلق سيء متعصب ما يستحملش حد يقول له بهم وهذا يجب عليه أن يحسن خلقه هذا يجب عليه أن يحسن خلقه وهذا بالرياضة والمجاهدة والتعويد قال صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم ومن يطلب الخير يعطى ومن يحذر الشر يوقع العيذ يبقى خلقه حسن يتعود حد يقول له كلمة وحشة ويقذ مغيظة ويستعين على هذا بأربعة صفات يستعين على حسن الخلق ملاك حسن الخلق أربعة صفات الصبر وبهذا الصبر سيقذ مغيظة لما يسمع كلمة نرفزه حيسك هيبلعها يعني فيحصل بهذا أجرا عند الله ويربي حسن خلقه صبر وبه يقذ مغيظة ويقذ على عنفوان نفسه ويق ويقضم به غضب العفة وبها يقضي على الشهوات ويمنع الغضب الشجاعة وبها يستطيع أن يقضي على ملاذ نفسه النفس عندها شهوة الغضب وعندها شهوة غضبية كما سنذكر في لقاء آخر إن شاء الله في الموضوع الموضوع والعفة ذكرنا لكم العفة الصبر والعفة والشجاعة والعدل لأن كل كل خلق حسن هو بين خلقين سيئين يعني مثلا الجود بين الحرص والاسراف الجود دوت هو حسن خلق تلايما يتنفه من الناحيتين طرفاه سوء خلق بخي البخيل كما تعلمون شر خلق الله واسراف مع الشيطان يعني أخ الشيطان وفي النص تلاقي الجود والكرم فكل صفة هكذا فالمرء إذا اراد أن يحسن خلقه احتاج إلى العدل لأن كل خلق حسن يكتنفه من الناحيتين خلق سيء الى العلم وعدل حتى يضبط به هذا ونحصل هذا الخلق الحسن اولا بهبة من الله ثانيا كما يقول الغزالة رحمه الله تعالى بالترويض ثالثا بمصاحبة ذوي الأخلاق الحسنة أنا أصاحب أصحاب النفوس العالية والهمم الراقيه أصاحب واحد كريم واحد شجاع واحد حليم هتعلم منه انا في الاولة بمكر عليه ازاي يصبر على هذا الكلام ثم سينتقل خلقه منه اليه الاخلاق تعدي ها؟ وان المقارنة بالإن الخرينة بالمقارنة يقتدي ودائما كما قال صلى الله عليه وسلم يعني مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك يقول لك تفضل هذه اذا بقى كده هدية ده لك هدية ها أو يعني تشمى منه ريحا صيبا ونافخ الكير إما أن يؤذيك ريحه أو يحرق سيابك فانت صاحب حسن الخلق تنتخل أخلاقه منه إليك وقد ضرب لهذا بعض العلماء مثلا ونختم به الكلام إن شاء الله ترويض النفس يعني وتعويض الأخلاق الحسنه كمثل نهر جار نهر متفجر يجري عنفوان شديد له مصب وله منحدر يعني مورد ومصب مكان بيخرج منه تدفقا سريعا ويظل سائرا ويدخل حيث يصل إلى عمران ودور وزروع فيدمرها هو حظه كده جعل مجرى هذا النهر دور وعمران واراجة زرعية فلما يطلع النهر من مصبه ها يظل يجري باندفاع شديد حتى يحطم هذه الدور ويكلف هذا الزرع فاجتمع أهل هذه الناحية وقالوا كيف نصنع الحل نعمل إيه؟ وبقيهتهم منهم قالت نرى أن نحصن هذه الدور نحن نعمل ايه نبنيها بقى بخرسانه صب بحيث لما ياتي النهر شديد ما ياثرش فيه ولكن النهر ياتي مرة أشد مما ظنوا نعمل سد يعني معذره قبل قبل البيت نسطع سد كبير قبل ان يدخل على العمران فنسد به ثورته فياتي النهر يوما ما اشد مما ظن فيكسر السد ويدخل إلى البيوت فيخربها وهذا عملهم لا يصح فقال فريق آخر نرى أن نذهب إلى منبعه ونسده نقفله فيذهبون ويظلون يجاهدون المية مندفعة بشدة هم عمين يبنوا في المية فكل ما يحطوا لبناء المية الطيورة فيضلون طول حياتهم في مجاهدة لهذا النهر والنهر سارم من تحتهم يدمر الدنيا فهؤلاء لا يصبحون أيضا وفريق ثالث قال نحن نذهب فنغير مجرى هذا النهر. هو مجال كده بهدوء نعمل له مجرى ثاني كده وكده وكده فنفرقه ونضع به أراضي تستطيع الزراعة ونعمر به الدنيا. فنفسه الماء لأن النهر كده كده مش هيوقف أبدا. ده هو ينبع من الأرض باندفاع شديد. فكان هؤلاء أصلح الناس. فهذا مثل النفس. النفس فيها قوة غضبية وقوة شهوانية. الغذا وشهوة وغضب. ده شيء مشمول في النفس. أي واحد يخلو من هذا يبقى مش طبيعي يبقى إنسان ناقص الخلقة. عنده عيب، عنده غلط يعني فيه فكل واحد منا عنده هذه القوة الغضبية والقوة الشهوانية الشهوة يحصل بها مرادة ومعها الاراده نفسه بيجيبه فإذا منع من ذلك ترتب عنده الحق والحسب أنا عايز أحصل هذه الدار أحصلها بشهوتي بقوة الشهوة والارادة فلما أمنع من ذلك هأحصل اللي عنده دار وعند شهوة الغضب لما حد يضربني أضربه لو منعت احقد وعب عندي الغظه فهي قوه مندفع في النفس طب من انا وظفها في السوق والاندفاع والشر والضرب والاعتداء والتكبر والذل الناس أنا مش هعرف امنعها لو انا حبيت اقفلها من تحتها بضمريض مريض ولو قلت انا مش هيهمني قلبي هيبقى سليم حتدمر القلب غصبن مع غصب عني الحل ان انا افتح لها مكان ثاني أخليها بنفس قوتها لربنا فطرها فيه لكن أوظفها في مسائل اخرى حسن فهذا أنفع لا أن بغلقها بعض أصحاب الرياضات والخلوات والمجاهدات أصحاب الطريق إذن هم يهدف نفسهم عايزين يكسروا هذه الصفات يقفلوا عليها الباب خارس من تحت فلا يفلحون إذن في عمرهم يسدوا فابة الفعش أصلح طريق أن تتركها على سديتها وتستخدم قوتها في الخير أسأل الله تعالى أن يرزقني واياكم حسن الأخلاق فإنه لا يهدي لصالح الأخلاق إلا الله اللهم أهدنا لصالح الأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها إلا أن وجنبنا مفاسد الأخلاق ورضا إلها لا يجنبها إلا أن اللهم أعطي نفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ردنا الدين رداً جميلاً ردنا للدين مرضاً جميلاً ردنا للدين مرضاً جميلاً اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرفنا في أمرنا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الك اللهم انصر, اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم وفق ولاه الامر لما تحب وترضى اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم انصرهم بهذا الدين وانصر هذا الدين بهم اللهم ارشدهم واهديهم يا رب العالمين واهدنا واهدنا معهم اقول قولي هذا واستغفر الله وسلام الله الصلاه